والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فتاء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ الله بهم علما إن الله لَا يضلم إِنَّهُ ذَرَّ وَإِنَّكُ حَسَنَتِي يُضَاعِفْهَا وَإِنَّكُ حَسَنَتِي يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ اللَّدْنِهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جَنَّ بِكُلِّ أُمْنَةٍ بِشَهِدٍ وَجَنَّ بِكَ وجئنا بِكَ عَلَى حديدا يومئذ يودد الذين كفروا عطوت لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تَسَوَّى الْأَرْضُ وَلَا يَكْسُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَضُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَّرَ وَحَسَّتَ عَلَمُ مَا تَقُولُونَ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تبتلوا وان كنتم مرضى او على تغري اوجاء احد منكم من الغائط او جاء أحد منكم من الغائط او, من أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتَيَنْمُ صَعِيدَ الطِّيبَ فَأَمْتَحُو بِوَجْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَوُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَظْلُمُ السَّمِيعَ